Book 2. 16. 16 Évszakok és időjárás. Fosszóló szene wat tax. Fusszó a szena tax. Ezek az évszakok. هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. طبس، الصيف، الربيع، الصيف. از، اشتير، الخريف، والشتاء، الخريف، والشتاء. A nyár forró A szájfú har El szájf har Nyáron süt a nap Fi szájf taszta'u szemsz Fi el szájf taszta'u el szemsz Nyáron szeretünk sétálni fis szájf nuhibbu el nevhebe littenazuh في الصيف نحب نذهب، نتنزه التيل هيدغ الشتاء بارد الشتاء بارد تيلاً حوزك والأز أشو أشك في الشتاء تثلج أو تمطر في الشتاء تثلج أو تمطر تيلن سيبش المرضون عطخن. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. هيدك وان. الجو بارد. الجو بارد. از إنها تمطر. إنها تمطر. سيلش إيدو فون. الجو عاصف. الجو عاصف. مَلِغ فون. الجو دافئ. الجو دافئ. الجو مشمس. الجو مشمس. البرد يدؤ الجو صافا الجو صافن. مين كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم ما هيدهو اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد ما ملك ما. اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ